الاغنية دي ليك انا مش عارف ان انت هتسمعيها ولا لا بس بجد دي من قلبي ما ضعفتش قصاد ما شافش دماء عيني مع انه كسر لي قلبي داريت ولا بنا علي وخدت كلام عادي ايه فرقنا فراقنا ده يعني ما همنيش مع اني في الحقيقه ما تخيلتش دقيقه اني من غير عيش ما بقتش عارف ارد عليه ولا اقول له ايه بعد الفراق كل الكلام هيفيد بإيه وما كانش ممكن حتى أقول هتمشي ليه ما ضعفتش قصاده ما شافش دموع عيني مع إنه كسر لي قلبي دريت ولا عليا وخدت كلام عادي وكأني فرقنا عادي قال يعني مهمنيش مع إني في الحقيقة ما تخيلتش دقيقة إني من غير عايش ما بقتش عارف أرد عليه ولا أقول له إيه بعد الفراق كل الكلام هيفيد بإيه وما كانش ممكن حتى أقول هتمشي ليه ما ضيعتش بجد بحبك بس مش عارف اللي حصل مش هقدر أروح حاجة أكتر من كده